بسم الله و ا ل ح م د لله ل و ا ص ل ا ة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم إ ن ي أ د ع و ك بما دعاك به أ و ل ي العزم من الرسل ف أ د ع و ك بما دعاك به آ د م عليه السلام ربنا ظلمنا أ ن ف س ن ا و إ ن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إ ل ا تباركا وندعوك بما دعاك به إ ب ر ا ه ي م عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم ا ل ص ل ا ة ومن ز ر ي ت ي ربنا وتقبل دعاء وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد